إن بعد الليل فجر، وبعد العسر يسر. شعل الخدا والبش في بسماته، واليوم والديمان في قسماته. شعل الخدا والبش في بسماته، واليوم والديمان في قسماته. تفجرت فينا ينابيع الهدى وتفجرت فينا ينابيع الهدى واستيقظ تاريخ من غفواته اقرا وربك في حراء تحررات والدهر ضاف في عميق سباته جبريل دروحها إن الحديث موثق بروته صلى عليك الله صلى عليك الله صلى عليك الله صلى عليك الله صلى عليك الله يا من ذكره قربى ونور الله من مشكاته سماته وسل الكراعا أعيني الدنيا كما يجلد الدجاب الفجر في فلقاته واقتاد للعلياء أسمى موكب آه إياك نعبد تمتمات حداته صلى, الله صلى عليك الله صلى, الله صلى عليك الله صلى عليك الله صل عليك الله يا من ذكره أركى الله من مشكاته اقرا معاني الوحي في كلماته في نسكه وحياته ومماته اقرأ معاني الوحي في كلماته في نسكه وحياته ومماته يا من بنا من كوم يقرم من علمه من حلمه واداته صاروا ملوكا للأنام بعيدا كانوا رعايا أشياء في فلواته صلى الله صلى الله صلى ما في تكبيره من عانق التوحيد في سجداته من أطلق الإنسان من أغلاله من أخرج الموعود من دركاته. صلي فإذا بأخلاق العقيدة تعتلي زور التراب وجنسه ولغته وإذا لقاء الله يأسر في رضا وتشوق من كان عبد حصاته عمل في فتحرر الوجدان من شهره